بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحقه وما أدراك ما كذبت ثمود وعد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية σε χωράει, σε βάλε, ενώ με νιά τα αίρια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 فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها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 في جنه عاليه قطوفها داليه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όμω, όπω και όταν η Ελλάδα ονειρεύει την Ελλάδα, η Ελλάδα ονειρεύει την Ελλάδα,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 قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تَقَوَّنَ علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين